الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما نزلت الآية السابقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كما ذكرنا اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فنسخها الله وأنزل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية فهذا مخرج في صحيح مسلم وقد ذكرت وجه قوله هنا في هذه الرواية فنسخها الله قلنا بأن النسخ يأتي لمعان منها البيان وتقييد المطلق وتخصيص العام بالإضافة إلى رفع الحكم الذي هو النسخ باصطلاح المتأخرين من الأصوليين والفقهاء وغيرهم فهنا نسختها نسخها الله تعالى بهذه الآية بمعنى أنه بين ذلك كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به قلنا في الحديث القدسي أن الله قال قد فعلت قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بمعنى أقر وأذعن وانقاد وصدق بما يجب التصديق الإقرار به فقوله بما أنزل إليه من ربه أذا يفيد العموم كما عرفنا في مناسبات سابقة فهذا يعني الإيمان بكل ما أنزله الله وأمر بالإيمان به بما أنزل إليه ما أحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بما يجب الإيمان به كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لاحظ المعنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني آمنوا كذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا التعبير كما سيأتي كل آمن ما قال كلهم آمنوا له دلاله من الناحية البلاغية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فالكل آمن بالله إلها ومعبودا وربا آمنوا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كل آمن بالله كل ما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالله جل جلاله كذلك أيضا آمنوا بالملائكة الكرام والملائكة خلق من خلق الله كرمهم واصطفاهم خلقوا من النور ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى وقد ذكرت في الليلة الماضية بعض ما يدل على كثرتهم والإيمان بالملائكة نوعا إيمان مجمل أن يؤمن بأن لله ملائكة كراما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهناك إيمان مفصل بمن سماه الله عز وجل أو سماه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار إلى غير ذلك مما ثبت بالكتاب والسنة تعيينه وتسميته هناك أسماء شاعت، ولكنها لم تثبت وملك الموت آكذا جاء قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فتسميته بعزرائيل لا تثبت لا في الكتاب ولا في السنة وهناك مختلف فيه أهل العلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت كاتب للحسنات وكاتب للسيئات فهل هذه أسماءهم رقيب والآخر اسمه عتيد أو أنها صفة فبعض العلماء يقول هذه صفة وليست باسم هاروت وماروت واتبعوا ما تتل الشياطين يعني اليهود تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هل هم ملائكة هذا في خلاف كثير بين أهل العلم وفي معنى الآية وقد مضى الكلام على ذلك في موضعه من هذه المجالس فبعض العلماء يقولون هم ملائكة وقع ذلك منهم ابتلاء من الله لخلقه وبعضهم يقول هؤلاء لم يكونوا ملائكة وإنما من ملوك الدنيا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فالملك والملك لغتان فيقال للملك من ملوك الدنيا ملك ويقال له ملك بالكسر فقالهم من البشر وبعضهم يقول غير ذلك لكن المقصود أن الذي يجب الإيمان به إيمانا مفصلا هو ما ثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يجحد إذا بلغه ذلك يعني لو أنكر قال لا يوجد ملك سمه جبريل فهذا تكذيب للقرآن. لكن لو أن أحدا من الناس دخل في الإسلام وعامي وجاهل ولا يعرف إلا الفاتحة وبعض قصار السور فلم يعلم بأسماء الملائكة على التعين ما أعرفهم عامي من عوام المسلمين لم يدرس ولم يتعلم لكنه يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة هل يقال يجب عليه أن يتعلم ويدرس؟ على التفصيل ويتعرف على اسماء الملائكة الذين وردوا في الكتاب والسنة الجواب لا يجب يكفيه الإيمان المجمل لكن ما بلغه منهم لأنه لا يجوز أن ينكره من ثبت في الكتاب أو في السنة وليس ممن لم يثبت أصلا مثل عزرائيل ويؤمن يؤمن بملك الموت لكن ما اسمه الله أعلم ولا من اختلف فيه هل هم ملائكة أو ليسوا ملائكة أو هل هذه اسماء أو صفات هو يؤمن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملكا وكلان كل شخص وكل به اثنان واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات كل ما يلفظ فهو يملي على الملك كذلك أيضا الإيمان بالكتب كل آمن بالله وملائكته وكتبه الكتب الإيمان بهم كذلك على نوعين مجمل ومفصل فالإيمان المجمل أن يؤمن إجمالا أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والإيمان المفصل أن يؤمن بما ورد وثبت في الكتاب والسنة من هذه الكتب على التحديد والتعيين مثل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى عليهم الصلاة والسلام فهذا يؤمن على التحديد لكن بالنسبة للقرآن يجب أن يؤمن بالقرآن لأن باقي الكتب النوع الثاني لو أنه آمن إيمانا مجملا لم يبلغ أسماء هذه الكتب أصلا إنسان من عامة وليس له معرفة حتى بقراءة القرآن لكنه يحفظ الفاتحة بعض قصار السور ويصلي بها فلم يعلم بأسماء الكتب على التحديد فيكفيه الإيمان المجمل أن الله أنزل كتبا لا ينكر هذا يقول الله لم ينزل كتابا حبر الذي قال في لحظة غضب ما أنزل الله على بشر من شيء لاحظ العبارة ما هذه تفيد العموم ما أنزل الله وشيء نكر في سياق النفي وسبقت بمن فهي للتنصيص الصريح العموم ما أنزل الله على بشر من شيء أي شيء وهذا يهودي حال من علماء اليهود فانظر كيف جاء الرد من الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يعني معنى كلام هذا الحضر أنه ينكر التوراة أيضا أنها لم تنزل فهذا إعلان منه بالكفر فجاء هذا الرد عليه الذي يسميه أهل علم الجدل بالنقد يعني نقض هذا العام المبرم بمفرد لا ينكره بفرد لا ينكره هو التوراة من أنزل الكتاب لو قال التوراة ما نزلت لكان هؤلاء اليهود يرمونه بالحجارة فالمقصود أن الإيمان المجمل بالكتب لمن لم يبلغه شيء من أسمائها على التحديد يكفي إلا القرآن يجب أن يؤمن بالقرآن لأنه الكتاب الذي تعبده الله عز وجل به فيجب الإيمان بالقرآن كل آمن بالله وملائكته وكتبه لكنه لو أنه بالغه وجد توراه الإنجيل ونحو ذلك فأنكرها قال هذه ليست كتب لله أصل ولا يتحدث عن التحريف لا هو ينكر أصل هذه الكتب فما الحكم هذا لا يجوز هذا مكذب بالقرآن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا الإمام بهم على نوعين مجمل ومفصل كما سبق يؤمن أن الله أرسل رسلا كراما إلى الأمم يدعونهم إلى التوحيد والإيمان ويعلمونهم شرائع الدين بوحي من الله تبارك وتعالى فهذا الإيمان المجمل يكفي لمن لم يبلغه أسماء هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قلنا لكن يجب أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الرسول الذي أرسل إليه الأسئلة الثلاثة في القبر من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا بد أن يؤمن به أما الإيمان المفصل فهو أن يؤمن بمن سمى الله من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بمن ثبت في الكتاب والسنة إذا بلغه ذلك يجب الإيمان عليه فلا ينكر لو جاء أحد وقال بأن موسى عليه الصلاة والسلام ليس برسول أن عيسى ليس برسول أن إبراهيم ليس برسول أو قال هذه شخصيات وهمية لا حقيقة لها غير موجودة فهذا يكفر لأنه مكذب بالقرآن فهذا الفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل لكن هناك أسماء يذكرون على أنهم من الأنبياء او الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يثبت في الكتاب والسنة فلو أنه توقف قال لا أثبت هذا أو اختلف فيه هل هو نبي أو لا فلا يقال إن ذلك تكذيب للقرآن ولا يكون ذلك مؤثرا في إيمانه مثل من؟ اختلفوا فيه مثل الخضر هل هو نبي أو رجل صالح قولان لأهل الإن الذين يقولون إنه نبي يحتجون ببعض الإشارات غير الصريحة وما فعلته عن أمري قالوا إذا يوحى هذا دل على أنه نبي وكذلك نسبة العلم الذي عنده من لدن فهذا العلم الذي من الله الوحي لم يتعلمه من أحد والذين يقولون إنه ليس بنبي يحتجونه لم يدل على نبوته دليل صريح يجب الوقوف عنده ومثل هذه الإشارات لا تكفي في إثبات نبوته وهناك من لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة أصلا لكن يذكرونه في الإسرائيليات أخبار بني إسرائيل في صحفهم وكتبهم ومروياتهم وهذه المرويات لا نصدق بها ولا نكذب إن كانت لا تخالف ما عندنا ولا توافق ما عندنا نتوقف فيها أما ما كان مخالفا لما ثبت في الكتاب والسنة فهذا يرد وما كان موافقا لما في الكتاب أو السنة فهذا يصدق لكن يبقى ما لم يرد في الكتاب والسنة ما يصدقه ولا ما يكذبه دانيال مثلا قالوا نبي هذا يذكرونه يقولون بأن الذي وجد في بيت المال لكسرة لما فتحت بلاد فارس وفتحت نهاوند وجدوا في بيت المال تابوتا أو نعشا فيه رجل ميت ولم يتغير الصحابة الذين رأوه لما فتحوا عاد عمر رضي الله تعالى عنه فتحوا بيت المال وجدوا هذا الرجل مسجى لم يتغير إلا شعرات من قفه فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه ماذا يفعلون ربما هؤلاء يقولون إنه دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل وأن بخت نصر لما جاء من العراق وخرب بيت المقدس وحصل ما حصل من الخراب في بيت المقدس وما حوله من قبل هؤلاء وبعضهم يقول هو المراد بقوله تعالى في سورة الإسراء: "بعثنا عليكم عبادا لنا ألي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا". ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نافيرا أكثر نافرا يعني من الرجال جيوش. فقتل فيهم قتلا ذريعا وغتصر وأخذ خيارهم يعني من لم يقتل يقال إن ممن أخذ دانيال وأنه حبس هناك. في العراق ولما توفي رأوا منه قبل ذلك من أمرات الصلاح تقوى والكرامات والمعجزات أكذا يقولون فعرفوا أنه رجل صالح فكان الفرص إذا أجدبوا ما نزل المطر خرجوا بالنعش من بيت المال يستسقون به فالشاهد لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنهم ما يفعلونه في هذا الرجل وخافوا أن الناس يتعلقون به ولربما يعبد هذا القبر في المستقبل فأمر عمر رضي الله عنه أن تحفر قبور كثيرة ويوضع ليلا في واحد منها فيعمى قبره يعني لا يدرى موضع القبر فهذا هو اللاعق في مثل هذا المقام كما قطع عمر رضي الله عنه شجرة الحديبية لما رأى الناس وهو في طريق مكة رأى الناس يتسارعون إلى شجرة فسأل فقالوا هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في الحديبية إذ يبايعونك تحت الشجرة ذهوا يتبركون بها لاحظ ذلك الوقت حيث أعلام التوحيد ظاهرة زمن الخليفة الراشد المحدث رضي الله عنه ويتسارعون إلى شجرة فأمر بقطعها قطعا لدابر الشر والفتنه وهكذا كان داب من كان على سنة وجادة إلى عصرنا هذا إلى عهد قريب ليس بالبعيد في القرن هذا الماضي جاء سيل واجتحف قبورا في ناحية قريبة ليست بالبعيدة قرب اليمامة التي وقعت فيها حرب مع مسيلمة الكذاب وكانت أشد حروب المرتدين يعاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما جحف السيل هذه يعني الناحية وهي ناحية كبيرة وجرف وادي خرج لهم قبر فرأوا رجلا على هيئته لم يتغير وفي أثار الدم عليه كفن من ثياب وله شعر لم يتغير فحمل وغيب قبره وضع له قبر آخر أغيب هذا قريب في القرن الماضي طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يكرم الله من شاء منهم فلا تأكله الأرض وإلا الأصل أن ذلك للأنبياء إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض فهذا هو الأصل بالنسبة للأنبياء لا تأكلها الأرض لكن بالنسبة لغير الأنبياء فالأصل أن ذلك يذهب يعني الجثمان ويتلاشى ويضمحل إلا من أكرمه الله كما جاء في عدد من الأخبار يعني لما احترق المسجد النبوي وتساقطت السقوف ونح ذلك وأرادوا أن يجددوا حمارته وسقط بعض الألواح نحو ذلك على القبور فلما أرادوا إبعادها ونحو ذلك خرجت لهم رجل الحفر خرجت رجل ففزعوا خشوا أن يكون ذلك من هذا بزمن التابعين خافوا أن يكون ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم ففزع الناس فجاءهم من يقول هذه رجل عمر وليس هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم كانت على التوالي هكذا بهذه الطريقة على التوالي فتبين رجل عمر رضي الله عنه لم تتغير وفي شهداء أحد بعد مده جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم تطب نفسه أن يدفن أبوه مع غيره لأن الدفن في القبر الواحد الرجلان والثلاثة فما طابت نفسه فحفر بعد مده فاستخرج أباه لم يتغير طريا وفيه أثر الدم وضع في قبر مستقل وأجريت عين في زمن معاوية رضي الله عنه يعني بعد ما يقرب من أربعين سنة من قبل أحد واحتاجوا إلى نقل بعض القبور قبور الشهداء في أحد فحفروا فوجدوهم لم يتغيروا فهذه كرامه من الله لهم لكن لا يقال أن هذا هو الأصل بالنسبة لأهل الصلاح والإيمان والخير وأن تكون هذه علامة على صلاح الإنسان من عدمه لا لا ليس شيء من ذلك وذكرت لكم في العبر من التاريخ أن بني العباس لما صارت الخلافة لهم وقع على أيديهم من المظالم ما وقع من ذلك أنه نبشوا قبور بني أميه جميعا من معاوية رضي الله عنه إلى آخر من مات من خلفاء بني أميه إلا عمر بن عبد العزيز أبقى على قبره ففي كتب التاريخ كما جاء في البداية والنهاية الحافظ بن كثير أنهم لم يجدوا في قبر معاوية إلا مثل الخيط ما وجدوا شيئا ونقول مثل هذا لعله كرامه من الله لمعاوية رضي الله عنه لألا يعبثوا بجسته لأنهم كانوا يحرقون الجثث وبعض هؤلاء الخلفاء ما وجدوا إلا الجمجمة وبعضهم وجدوا العظام كاملة هيكل وبعضهم وجدوا جثة فالشاهد أن هذا لا يعني إن لم يوجد لا يعني أن هذا الإنسان ليس بذي منزلة عند الله عز وجل إنما الذي يحفظ هو أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاء في الحديث المعروف المشهور في خروج بني إسرائيل من مصر إلى الشام وما جرى من نقل يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه أوصى أن ينقل إلى الأرض المقدسة. فما عرف قبره؟ حتى دلهم على ذلك عجوز من بني إسرائيل كما ثبت في الحديث. وأنها اشترطت على موسى عليه السلام إذا دلته على قبره أن تكون رفيقة له بالجنة. فأشارت إلى موضع ماء مجتمع فأمرت بنزحه فنزح. وأشارت إلى قبره تحت هذا الماء. فاستخرج عظامه. هل معنى ذلك أنه تحلل؟ الجواب لا. المقصود استخرجوا جثته فقد عبروا عن ذلك بالعظام عليهم الصلاة والسلام على كل حال فهنا قال لا نفرق بين أحد من رسله يؤمن بالرسل جميعا لا يفرق وهنا كما سيأتي جاء بهذا القيد في الرسل لأن هذا موضع خلاف كبير بين الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمسلمون اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض هؤلاء وصفهم الله عز وجل بالكفر أولئك هم الكافرون حقا فيجب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من غير تفريق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك قال الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا سمعنا سمع قبول وانقادت قلوبنا وجوارحنا ونرجو أن تغفر لنا يا رب تغفر ذنوبنا فأنت الذي أنعمت علينا وإليك المصير والمرجع والمأهب هذا المعنى في هذه الآية العظيمة ويبقى الكلام على الفوائد المستخرجة منها أذكره في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم